هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاؤنا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي وليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر تشابهات فأما الذين في قلوبهم سير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسقون في العلم يقولوا ما آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا قل الألباب إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهناب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم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 Kul للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وَكَانَ لَنَا لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَ مِثْلَيْهِمْ وَالْعَيْنُ والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعفرة لأولي الأبصار زين حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف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 وستقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Sajili min tahtah al-amar qalidin fiha, wa azwajum muthaharat wal qalum min Allah, فالذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفل لنا ذنوبنا عطنا عذاب النار والصابرين والصادقين والقالفين والموفقين والمستغفرين بالأسحار Syahidan Allahu annama lana ilaha illa Allahu wa almana fatu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 تَنَفَّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَ قر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبع وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ تَنَادَ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ العباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبضت أعمالهم في dan dunia dan akhirat, dan apa yang ada di dalamnya, tidak ada yang mengetahuinya. Aku tidak melihat orang yang قُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ Zalikk bi anhum qalunan tmasan ma'ru illa ayyam ma'budatun wa grrahum fi dinim ma kanu فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل الله مالك الملك تؤمن لِلْمُلْكِ مَا تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَصْمُ ك على كل شيء قدير. تُنِجُ الليل في النهار وتُنِجُ النهار في الليل وَتُخْرِجُهُ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 لا يستخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تد منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم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 وَمَا تَنقِضُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِن تَدَّعُوا لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا قَائِزًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ ذَلِيبٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ بُنَاهُ اللَّهُ فَتَبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَأْفِينَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل لَعِبْرَانَ عَنِ الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّتَ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ بِإِنِّي نَغْتُلُكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلَمَّا وَضَعْتَ ها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أحلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرهيم فتقبلها رب بها بقبول حسن وأنبتها نبات حسن وقبلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عن دار Qal Qal Ya Mu'ayyim An Na Lekhaa, Qal Ya Mu'ayyim An Na اللَّهُ هَيْنُ زُقْمَنِ شَاءَ بِالْغَيْبِ حِسابُ قَالَ كَذَٰلِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة وهو قائم ويصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون ليغلامون وَقَالَ بَنُو يَلْكَبُرُ وَالْمُرَاقِعُ قَالَ كَذَلِكَ نِكْمَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً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 وَإِلَّا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مُرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَكِ عَلَى لِسَانٍ إِلَّا يَا مَرْيَ مُقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارُكَعِي مَعَ الْرَاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنْ لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكون مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون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 وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي وندو ولم يمسسني بشرا قال كَذَلِكَ الَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إذا قضى أمّ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلِ وَرَسُولٌ إِلَى بَنِي إسْرَائِلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّرُّ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الْفِئِنِكَ هَيَأْتِهِ طير فأفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبني الأكبا والأبرص وأحي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وَمُصَدِّقَ الْمَعْنَى يَدِيَ مِنَ الْتَوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِهْدُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فِعْبُدُوا فَنَعْبُدُهُ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ أَذَٰلَ صِرَاطَكُمْ ولما أحس عيسى منه ملك وقال من أنصاري إلى الله قال الحوانيون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا فَإِنَّ رَسُولَكَ فَكْتُبْ نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ كَرَّ ومكر وَمَا كَرَّ اللَّهُ وَمَا هُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا إِن وتوفيك وعفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة قم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدين الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتنوب عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم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 فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم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 لا إله إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أرببا من دون الله. فَإِذَا وَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَصْحَابَ الْكِتَابِ مَا تُحَاجُّونَ فِي إِذْرَاهِمَ وَمَا أُنْزِلَتْ والثورات والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علمون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 ليس بإبراهيم الذين تبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله علي المؤمنين والضالين فتُ من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب المذكر الَّذِي آيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَيُّهَا لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أم على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهداهدا الله أيُّدَى أحدٌ مثل ما أُوتِيتم أيُّدَى أحدٌ مثل ما أُوتِيتم أو يحاج عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤديه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن إن تأمنوا بقنطان يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينان لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما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 إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنُهُ قَنِيلٌ أُولَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ أولئك ناخناط لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أدير وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يُنْكِثُونَ الْعَهْدَ بِالْكِتَابِ تَحْسَبُهُمْ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 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من إِلَّا أَن كُونُوا رَبَّانِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَنِّمُونَ الْكِتَابَ وَلَكِن كُونُوا رَبَّ البانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تذ. اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإِلَّا خَلَالَ اللَّهِ مِن سَاقَ نَبِيَ لَمَ أَتَيْتُكُم مِن كِتَابِهِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ سُورٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمننن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخلتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فَمَن زَحَّلَ وَلَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَن يُؤْمِنَ أَكْثَرُهُمْ وَلَوْ حَرَصْتُمْ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى وَمَا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 والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعمة الله والملائكة والناس أجمعين قاعدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينقل ضرور. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله وفور رحيم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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتدى هؤلاء كلهم عاب أليم وما لهم من ناصدين لَنْ تَنَالُ الْبِرَاءَ تَأْتُونَ فِقْوَ مِمَّا تُحِبُّونَ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعان كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حر رَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَقْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَى قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ ترى على الله الكذب من بعض ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتف tidak diikuti oleh Ibrahim, Fani, dan orang-orang yang beriman dari kaum Musyrik. Inilah yang تَتَمُّ بَارَكَهَا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا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 قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصد Tudun al sabinillahim an aman tabgunhaai wajoh wa antum shuhada. Wma Allah brawilin amma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 وكيف تكفرون وأنتم وَأَنْتُمْ عليكم آيات الله وفيكم رسوله كُرْسِيُّ رَبِّكَ بالله فقد وَالْأَرْضَ إلى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا استقيموا حق تقواه وانتم تموتون الا وانتم مسلمون وَاتَّحِدُوا بِحَضْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ إل كُنْتُمْ أَع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 منها كذالكا يبيّن الله لكم آياته لعلكم تهتدون والتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمع وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعض ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيط وجوه وتسود وجوه فَأَمَّا الَّذِينَ سَرَّتْهُ ذِكْرُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَظَنُّوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ بِيَضَّتْ أُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِلَكَ آيَاتُ اللَّهِ نَزَلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَ ٱلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ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 ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاشقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الدلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل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 مَتٰ قَائِمَتُ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ آَنَا الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمحروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين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 بَذَلُوا مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا زَنِرِيقٍ فِي أُصُرٍ أَصَابَ حَرْثًا قَوْمًا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَذْلَكَت وَمَا وَلَمَهُ مُلْهُمٌ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظُنُّون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْنُونَكُمْ خَبَالًا وَ ما عرفتم قد بدت البرضاء من أفواههم ودوا ما عرفتم قد بدت البرضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وَتُؤْمِنُونَ Minun bil Kitab kullih, wa izalakum qalu amna, wa izalakum qalu amna, wa izahalau attu alaiqum alanaamil min قُلُ الْمَوْتُ بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تسبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا Inna Allah bima yakmanun muhiq Wa ilh wadawta min anke Tubawwikul mu'minin maqa'idah Al-Qitan wa Allah semihun alim Ilhamma عباد فدان منكم أن تفشل و الله ولي ما وعلى الله فليتوكل المطمئن وَلَقَدْ نَصَرْنَكُمُ اللَّهُ بِبَدَرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْ يَكْفِيَكُمْ أَيُّ مِنْ دَكُمْ رَضٌّ بكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسديد، بل إن تصبر وتتق ويتوكم من فورهم هذا يمدكم رب. وَقُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ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 Om alhamdulillah adlandu incarcerated dan bahwa n indicates dengan mereka, tetapi akan tertinggal ia untuk mereka. Walulah di dunia يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أضعافا وافاتوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وان تنقم النار التي اعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت من <تقين> الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالْضَّرَاءِ وَالْكَوِمِينَ الْغَيْوَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ حِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ كَانَتْ جَنَّتُهُمْ مَغْفِرَةً مِّن رَّبِّهِمْ وجن وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها ونعم أجر العامدين Kau dikelat min kafn kum sunan, fasiro fi al-ard faazhuk. Kaif kah n gharibatul mukdzibin? Hada ولا تهنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 Kum, wya'lam al-sabirin. Walladukum ta'manu maal maut min qadil al-talqo, fadzr aytumu wa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 مَتَأُخَذُ لَمْ قَلَبْدُم عَلَاء قَضِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي الله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 وَالسَّلَامُ عَلَى الْجِنِّ الصَّالِحِينَ وَكَأَنَّهُمْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَعَدُوا لِمَنْ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فما وهنوا مما أصابهم في سبيل الله وما ضعقو وما استنكأوا والله يحب الصابرين. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا وَفِرْ لَنَا نُنُوبَنَا وَإِصْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَنْفِتْ أَقْدَامَنَا وَانْشُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا فَكَمْ فَوَّضُوا <تكفروا> يَرُدُّكُمْ عَلَى آثَارِكُمْ فَتَمْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ الناصرين سَنُلْقِي فِي قُنُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالَّذِي نُزِّلَ كَفَرُوا بِهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا بَعَثَ رَبُّكَ مِنَ النَّبِيِّينَ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 والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم ومن بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعمدون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة معاسا يرشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم Qad ahamtum amfusum yamun bil lahi wa ir al hukm wa n al jahiliyyatikunun halana min al amr min shayi. Qul inn al amr kullu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 قَلَوْكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إلَى مَظَاجِعِهِمْ وَلِيَبْدَأْنِ يَظْلَوُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعث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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضابوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حصرا فَرَدَّنَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحِيكُ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَدِّي لِلَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَوْفِرَتُمْ من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْرًا غَنِيرًا الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْنِكَ فَحْرًا أَعْنُوْهُمْ وَاسْتَوْفِلْ لَهُمْ وَشَأِلْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَصَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَأَعِنَّا عَلَى الصَّبْرِ وَالثَّبَاتِ وَانصُرْقُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَنكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بعده وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة أمة وفى كل نفس ما كسبت وهم لا يخلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَحْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هم درجات عند الله والله بصير بما يأمدون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويسكيه ويزكيهم ويحلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة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 وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَفَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ أَمْ لِلْكُفَّارِ في يوم إذ أقرض منهم الإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الَّذِينَ قَالُوا لِإخْوَانِهِمْ وَقَالُوا لَهُ أَقَاعُونَ مَا قُتِلُوا أُلْفَدْرَأُ عَنْ أَفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ ويشتبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحسنون يشتبشرون بنعمة من الله وفضل وَأَمَّا اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْح لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قَالُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عظيم. إن إنما ذلك الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافوهم وخفون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إِنَّهُ لَا يُظْلِمُ اللَّهُ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن لَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَوًا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ Maka mereka yang mengumpat dengan iman tidak berbuat salah kepada Allah, dan mereka mendapat azab yang berat. Dan mereka yang mengafu, Allah mengutus kepada mereka أوسهم إنما نم لهم يصدون إثم وعليهم عذاب مهين ما كان الله يدرى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتدي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله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 بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فكير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد لوموا الأنبياء بغير حق ولقول ذوق على بال Zalik bima qaddamet aidi kum wa an Nallah laisah bizzallamil alaabid al-ladin qaulu inna لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهم نار قل قد جاءكم رسل من Qabli bil bainat wa bil laziim kulum, fani maqtol tumu hum inku tum رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإن أجوركم يوم القيامة فمن زحسح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور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 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُور وَإِذْ أَقْدَمَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ مِن ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون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 ولهم عذاب أليم وللائم الك السماء والأرض والله على كل شيء قدير إن dan dalam ciptaan langit dan bumi, dan perbezaan pada malam dan hari, ayat-ayat untuk orang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 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للوالمين من أنصار ربنا إنك إننا سمحنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكف عنا شيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدنا على رسمك ولا تخزنا يوم القيامة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 فقوم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوضوا في سفيني وقاتلو وقتلوا لأكف. بيرنعن <تكفرن> عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات ولا ادخلنهم جنات تجري من تحت هل الألهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغر عنك تقلب الذين كفروا في البلاد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 وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ تَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُوبْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنْ الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اسبروا وصابروا ورابقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون